غير المذنب عليهم وربالهم آمين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألا النجم عظاما ع بلا قادرين على أن نسوي بلانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وقصف القمر.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 ولو ألقى ماديرا لا تحرك به لسانك لتجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل ت ِ ب و ن العاجلة وتذرون الآخرة أجون يوم ِ ذ الناظرة إلى ربها ناظرة و و ج و ن يوم ئ ذ الباسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت ا ل ت ر ا ق ي وقيل من راق وظن أنه ا ل ف ر ا ق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ بمساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب و ت و ل ى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أو ل ى ل ك فأولى ثم أو ل ى ل ك فأولى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتَرَكَ س ُ د َ ا أَلَن يَكُن ق ُ ف َ د ً ا مِمَّن ن يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَينِ ْ ذَكَرَ وَالْعُرْفَةَ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بل. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات ع ر ف ا فالعاصفات أصبوا النشرات نشرا. فالفارقات ف ر ق ا فالملقيات ذ ك ر ة ع ذ ر ا أو ن ذ ر ا إنما تؤدون لواقيع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا روس الأقدت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل و ي ن ي َ و م ِ ذ ن للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وينوي َ و م ئ ذ ن للمكذبين. ألم نخلقكم مما إمّين؟ إم فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. فقدرنا ف ن ع م َ القادرون ويروي يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفات؟ อั أ ي ا า أو أمواتا وجعلنا فيها ر و ا س يشامخات وأسقيناكم ما ء ف ر ا ت ا ويل يومئذ للمكذبين إيا طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون يُطِيقُوا إلَى ظ ِ ل ّ ذِي ثَلاثِ شُعَبَ لا ظَلِيلٌ و َ ل ا يُغْنِي مِنَ ا ل ل َّ ه َ ب إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ ك َ ا ل ق َ ص ْ ر ِ كَأَنَّهُ ج م َ ا ل َ ت ص ف ر و َ إ ن ُ يَوْمَ إِذِ ل ْ م ُ ك َ ذ ِ ب ِ ي ن َ هَذَا يَوْمٌ ل ا ي ن ط ِ ق ُ و ن َ ولا يؤذن لهم فيعتذرون وإن يومئذ ل ل م ك ذ ب ي ن هذا يوم الفصل جمعناكم جمعناكم والأولين فإن كان لكم ك ي د فكيدون فإن كان لكم كيدون فكيدون وينو يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدون فكيدون وينو يومئذ للمكذبين إن นนั้นอัลมุตเตกีน์ใน ظلال وعيون و ث و ا ك َ م ما اشتهون اش ل ُ و وشغو هنيئا بما كنتم تعملون إن كذالك ن ج ز ي المحسنين ويلو يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وينه يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم يركعون يركعون وينه يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعدو يؤمنون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 وإذا الموؤودة سئلت بأيدا بنقتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشبت وإذا الجحيم س ع ر ت وإذا الجنة أ س ل ف ت علمت نفس ما أخبرت فلا أقسم بالخُنّس الجوار ا بال الج ال ل ك ُ ن ّ س والليل إذا ع س َ س والصباح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي ق و ل العدد العرش مكين مطاع ثم أمين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 لما يشاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله هو رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والفجح وَلَيَالِ ا ل َ ع ش ُ وَالشَّفْعِ وَالْوَتُ وَاللَّيْلِ إِذَا ي َ س ْ ه ُ ل ف ي ذَلِكَ ق َ س م ٌ ل ِ ل ِ ح ِ ج ْ ر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ب ِ ع َ ا د ٍ إِرَمَدَاتِ الْعِمَادَ الَّتِي لَمْ ي ُ خ ْ ل َ ق مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ و َ ث َ م ُ و د َ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ و َ ف ِ ر ع و ن َ ذ ِ ا ل ْ أ َ و ْ ت َ ا د الَّذِينَ طَغَوا فِي ا ل ْ ب ِ ل ا د ِ ف َ أ َ ك ث َ ر ُ و ا فِيهَا الْفَسَادَ ف َ ص ََ ع َ ل َ ه م ْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَكَ ن َ ب ِ الْمِرْصَادِ إن ربك ل ب المرصاد، فأما الإنسان إذا م ب ت ل ا ه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أ ك ر م ا وأما إذا م ب ت ل ا ه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أ ه ا ن ا كلا بل لا تكرمون اليديم ولا تحضون على قعام المسكين وتأكلون التراث أكل ا ل م ّ ا وتحبون المال ح ب ج م ا كلا إذا د ك ت الأرض دكّ دكّ كلا إذا د ك ت الأرض دكّ دكّ وجا ر ب ك وجا ر ب ك والملوك صفا ص ف ا วَ ي ي ج ที่จะมาถึงในส ي รรค์วันท م ่จะม ي, ي م َ ئ ในสวรรค م ว ك นที่จะม إ ถ ن س ในสวรรค์วันที่จะ يوم إذ يتذكر الإنسان و أ ن ا ل ذ ا ل ك ر ى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم ئ ذ ا ل ا يعذب عذابه أحد ولا يوثق ثقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ا ر ج ع ي إلى ربك راضية مرضية فدخلي ا في عبادي ودخلي ا جنتي بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا ي غ ش ى والنهار إذا تجلّى وما خلَقَ الذكر والأنثى إن سعِيكم ل ش د ى فأما من أعطى واتقى وصدق ب ا ل ح س ن ا فسنيسره ل ل ي س ر ى وأما من بخل واستغنى وكذب ب ا ل ح س ن ا فسنيسره ل ل ع س ر ا وما يغني عنه ماله إذا ت ر د ى إن علينا ل ل ه د ى وَإِنَّ لَنَا ل َ ل ْ آ خ ِ ر َ ة ِ و َ ا ل ْ أ ُ و ل َ ى ف َ أ َ ذ َ ر َ ت ُ ك ُ م ْ نَرْتَلَظَ ّ ف َ أ َ ذ َ ر َ ت ُ ك ُ م ْ نَرْتَلَظَ لَا ي َ ص ْ ل َ ه َ ا إِلَّا الْأَشْقَى الذي كذب و ت و ل ى وس يجنبه ا ل أ ق ى الذي ي ؤ ت ي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى